صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار وصححه الألباني رحمه الله وسؤالي يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي بعباءة على الكتف واسعة فضفاضة مع الخمار يغطي الرأس والعنق فقط أم يجب عليها أن تحتجبك خارج البيت الجواب أن المرأة إنما تؤمر بلبس الجلبابي إذا خرجت خارج بيتها، أما داخل البيت إذا سترت العورة وهو جميع الجسد حتى ولو لم تلبس الذي هو مثل العباء على الكتف إن صلاتها صحيحة لا تجب او لا يجب وضع العباء على الكتف على الرأس بل يستحب ذلك بل يستحب ذلك والواجب هو عدم تحجيم العورة ومحاولة الستر لكن لبس الجلباب إنما يكون أمام الرجال الأجانب تتجلب باب أما الحجاب فلابد بد من فستر جميع البدن للمرأة في صلاتها واجب إلا الوجه والكفين في بيتها أما إذا خرجت فلابد بد أن تلبس الجلباب ومن ذلك أن تكون العباء على الكتف على الرأس مدرة تكون